وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا اذ جاءتكم جنود فانزلنا عليهم ريحا وجنود لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءكم فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر بالله ظنونا هناك ابْتُلِيَ المؤمنون وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قالت فَأْتُمَّ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ يُتَنَعَّرُ وَمَا هِيَ بِعَذْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ تُخِلَّتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ ve kana ahdullah masulâ